كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا ا ل ق ر آ ن عضين فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين